غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولاد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 تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدًا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله